بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى قال الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى